يا رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فإن من القصص القرآني قصة قصة ابني آدم قال الله تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين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 ليريه كيف يواري ثؤة أخيه قال يا ولد اعجبت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري ثؤة أخي فأصبح من النادمين هذه القصة تحت بداية الصراع بين الحق والباطل وبين الخير والشر كيف أن المعصية يعقبها الحسرة والندم والمرارة التي تكون في نفس العاصي بعد ارتكابه للجريمة هذه العقوبة الدنيوية في الغم الذي يصيبه أما عقوبة الآخرة وبئس القرار فإنها من العقوبات الشنيعة الشديدة قال الله سبحانه وتعالى واتن عليه النبأ ابني ادم بالحق اذكر لهم هذه القصة يا محمد صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بما حصل من هذه الجريمة العظيمة التي كان سببها الحسد والبغي من أحد ابني آدم على أخيه من أحد ابني آدم على أخيه وقد اختلف أهل العلم في ابني آدم المذكورين هل هما لصلبه مباشرة أم لا وجمهور العلماء والمفسرين على أنه على أنهما ابن آدم لصلبه وهما قابيل وهابيل كما جاء في بعض الروايات الإسرائيلية كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أما أنه ابناء آدم لصلبه فهو القول الثابت الصحيح الذي يدل عليه سياق الآيات مؤيدا بالسنة الصحيحة وأما تسميتهما بقابيل وهابين فإنما هو من نقل العلماء عن أهل الكتاب ولم يرد به القرآن ولا جاء في سنة ثابتة فيما نعلم فلا علينا أن لا نجزم به ولا نرجحه وإنما هو قول قيل وقيل إنهما كان في بني إسرائيل فضرب بهما الحسد وهذا بعيد بل إن السياق لا يدل عليه ولو قلنا كيف يكون هذان من بني إسرائيل ويتكون قد خفي على البشرية قضية دفن الميت طيلة هذه الفترة وكل هذه الأجيال إذا هذا بعيد جدا أن يكون هذين الشخصين من بني اسرائيل وليس ابني آدم مباشرة لصلبه و الله سبحانه وتعالى لا يخاطب عباده بما لا يفيدهم والمخاطبون يعلمون أن القربان لم يكن مشروعا إلا في بني آدم فلو كان المراج رجلين من بني إسرائيل لم يكن في قول ابني آدم فائدة جديدة وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن هذا القاتل الذي قتل أخاه أنه أول من سن القتل فلو كان من بني إسرائيل يعني ما كان هناك جرائم قتل صارت قبل بني إسرائيل البشرية؟ هل يعقل هذا؟ ثم قول الله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض وصف في القصة كيفية بحث الغراب بالأرض الأرضي وحفره فيها لتعليم أحد الأخوين القاتل كيف يدفن أخاه المخطول؟ فهل يعقل أن الحفر أن دفل الموتى لم يكن معلوما في البشر من قبل إذن مستبعد جدا أن يكون المقصود إثنان في بني إسرائيل والراجح أنهما ابني آدم أنهما ابناء آدم عليه السلام من صلبه مباشرة لقد قرب قربانا وتصدق بصدقه فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فقال الذي تقبل منه فقال الذي لم يتقبل منه للذي تقبل منه لأقتلنك فقال الذي تقبل الله منه إنما يتقبل الله من المتقين معناها أنت يا أخي لم يتقبل منك لأنك لست تقياً لو كنت تقيا لتقبل منك اتق الله في نفسك وعد إلى الله حتى يقبل الله منك وكانه يقول له ايضا اتق الله ولا تقتلني إنما يتقبل الله من المتقين اذا ما تقبل منك يعني انك لست من المتقين وتريد أن تقتلني ايضا فمالك فمالك لا تعاتب نفسك ولا تحملها على تقوى الله وبذلك يكون الجواب إنما يتقبل الله من المتقين كلاما حكيما مختصرا جامعا لمعان وفوائد كثيرة وفيه دليل على أن الله لا يخبر طاعة إلا من مؤمن المتقم ولذلك فإن عمر بن عبد الله بكى حين حضرته الوفاة فقيل له ما يبكيك وكنت وكنت قال إني أسمع الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فيقول بعض السلف وددت, أن الله وددت اني أعلم أن الله تقبل مني سجده واحدة وددت اني أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لاني لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة علمت أني من المتقين، لكنني لا أعلم قال لأقتلنك في الكلام حذفا تقديره لما تقتلني قال لأن قربانك صار مقبولا وقرباني ليس بمقبول فقال المظلوم وما ذنبي إنما يتقبل الله من المتقين. ثم حكى الله عن الاخ المظلوم أنه قال لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين وهنا قد يقول قائل لماذا لم يدفع عن نفسه أليس الدفع عن النفس واجبا أو على الاقل ليس بمحرم فلماذا لم يدافع عن نفسه ولماذا قال إني أخاف الله رب العالمين وهنا إجابة هذا السؤال ملفت لا النظر لماذا لم يدافع عن نفسه هل ترك أخاه يقتله وهو يتقرج الجواب إما أنه لم يرى أخاه يهم بقتله بل أحس أن أخاه يريد أن يقتله بما ظهر من الكلام قال لاقتلنك لكن له مع معنى الآن الآن هو يهدده بالقتل قال لا أقتل منك. هو أحس أنه سيقتله لكنه لم لم يواجهه مباشرة مواجهة يستطيع بها أن يدافع عن نفسه ولذلك قيل أنه قتله وهو نائم بصخره شدخ بها رأسه إذا الجواب إنه لم يدفع عن نفسه لأنه لم يواجههم مواجهة واضحة وجها لوجه يدافع ما كان عندهم فرصة ليدافع عن نفسه هذا الجواب الثاني أن قول الله تعالى ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك لا ابسط يدي إليك بغرض قتلك وإنما ابسط يدي إليك للدفع ولذلك قال العلماء إن الشخص إذا هوجم من قبل إنسان يريد قتله فإنه يجب أن يدفع بالإيسر في الأيسر وليس يقصد القتل بل يجب أن يقصد الدفع ثم إذا لم يندفع إلا بالقتل جاز القتل فإذا إذا هجأ معارك شخص يريد قتلك فأنت تحاول أن مثلا تنزع منه سلاحه مثلا أو تبطحه أرضا وتربطه مثلا تتغلب عليه دون أن تقتله وإذا لا يمكن إلا بجرح جرح جرحته ولم تقتله وإذا لم يندفع الا بالقتل جاز قتله ولا دياس له وقال بعضهم ان أراد ان يستسلم جاز له ذلك وهكذا فعل عثمان رضي الله عنه استدلوا بفعل عثمان انه في قتال الفتنه يجوز للمسلم ان يستسلم لقاتله ولا يدافع و استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لمحمد بن مسلمه ألقي كمك على وجهك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل وأوصى بجرد أن يتخذ سيفا من خشب وأن يدع قاتله الذي اقتحم عليه البيت يقتله يبوء باسمه وإثمك هذا أين يكون في قتال الفتنة اذا إذا صار في قتال فتنة بين المسلمين حتى لا تمتد الفتنة ولا تتشعر ولا يكون في مزيز من إراقة الدماء، يكف المسلم عن القتل، ولو قتله الآخر، حتى لأن لو كل واحد، كل واحد هذا يقاتل، هذا يدافع، هذا يقاتل، قتال الفتنة ستزداد الفتنة، ولذلك قالوا يفعل كفعل عثمان، ويستسلم لأمر الله. لو أن عثمان دافع، طلب من الصحابة أن يدافعوا. كان عظمة المقتل في الحاضرين لكن فدا عثمان الامه بدمه واستسلم القتل ومنعه المدافعين عن الدفاع عنه وكذلك فانه في قوله تعالى لان بسطت الي يدك لتقتلني قال لما توعده بالقتل ما أنا بذاسط يدي اليك لاقتلك مما يدل على خلق الحسن وخوف من الله وخشية منه وتورع أن يقابل أخاه على فعله السيء بفعل سيء المثلي. ولذلك ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تواجه المسلمان فسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه قال بعض العلماء في ضمن الأسباب إنه في شريعة من قبلنا كان يجوز الاستسلام وعدم الدفاع عن النفس. في شريعة من قبلنا يجوز أن يكون في شريعة من قبلنا إذا حصل أن واحد مسلم هاجم واحد مسلم يجوز له الاستسلام وعدم الدفاع عن النفس. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. يعني إذا كنا بين أمرين إما أن أكون قاتلا وإما أن تقتلني فأنا أوتر أن تقتلني على أن أكون أنا قاتلاً. إذا قتلتني تبوء بالوزرين فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فما معنى إني أريد أن تبوء باسمي واسمك اسمي يعني اسم قتلك اياي واسمك اسمك الخاص بك قبل هذه الجريمة وبعدها إذا إني أريد أن تبوء باسمي واسمك اسمي يعني اسم قتلي وإثمك السيئات الأخرى التي أنت فعلتها في معنى آخر إني أريد أن تبوء باثمي يعني إذا اعتديت علي وظلمتني مو يوم القيامة يؤخذ من حسنات الظالم المظلوم. وإذا فنيت حسنات الظالم يؤخذ من سيئات المظلوم فتوضع على الظالم يؤخذ من سيئات المظلوم يأتي وقد قتل هذا ضرب هذا وسفك دم هذا فيأخذ من سيئات من المظلوم ويوضع على الظالم فيكون معنى إني أريد أن تبوء بإثمي يعني يوضع عليك من سيئاتي لأنك الآن ستقتلني وتكون ظالما لي ويوم القيامة سيؤخذ من سيئاتي يوضع عليك فتبوء بإثمي وإثمي هذا معناه، فتكون من أصحاب النار بما حملت من الإثمين وذلك جزاء الظالمين والنار جزاء كل ظالم فطوعت له نفسه قتل أخيه سهلت له نفسه وشجعته تلك النفس الأمارة بالسوء وكذلك كانت بوساوسها العجيبة مطوعة له على قتل أخيه فطوعت له نفسه قتل أخيه رخصت له ذلك وسهلت عليه وهكذا تزين القبيح فقتله فأصبح من الخاسرين الخاسرين خسرانا عظيما ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما في العالم في العالم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفلا من دمها لأنه كان أول من سن القتل كم واحد مات في العالم ظلما في الحروب العالمية وفي غيرها وفي الجرائم الفردية وفي قتل الغيلة ونهب الطريق والسرات والطاعة كم مات في العالم من ظلما عجاز رهيبة ملايين الملايين لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من ذمها لأنه كان أول من سن القتل فوق فوق عليه وهكذا أصبح من الخاسرين خسرانا عظيما لما قتل وتورط الآن بقتله وأرأى أمامه جثته وتحير ماذا يفعل فيها ما كان معروف عنده من دفن قال قال. أول ميت أول ميت ماذا يفعل به فبعث الله غرابا يبحث في الأرض يحتر بمنقره ورجله أو يحفر برجله ومنقاره ليريه كيف يواري سوءة اخيه قيل جاء غرابان يقتتلان فقتل احدهما الاخر فالغراب القاتل حفر للغراب المقتول بمنقاره ورجله حفر حفر حتى عمل حفره بحثت الأرض بحث, بحث حتى عمل حفره ثم دفنه فيها فتعلم القاتل من ابني آدم ماذا يفعل بجثة أخيه فحفر له ودفنه ليريه كيف يواري سوءه أخيه يعني بدن اخيه لأن بدن الميت عورة ولذلك الميت إذا مات يغطى بدنه كله ويزوز كشف وجه الميت لتقديله ثم يغطى مرة أخرى اللهم إلا إن كان محرما فإن المحرم لا يغطى وجهه ولا رأسه يبعث ملفيا فإذا الميت الأصل يغطى طيب لو قال واحد هؤلاء الذين يموتون يموتون يعني في المواجهات مع اليهود أو في المعارك هل تغطى وجوههم فنقول نعم لا يكشف لماذا ما الدليل قصة مصعب بن عمير مصعب بن عمير ماذا حصل له قتل شهيدا لما قتل شهيدا ماذا فعلوا به غطوه ولما ما وجدوا شيء يستروه في الكلية غطوا رأسه وجعلوا على رجليه شيئا من الاذخر إذن الأصل أن الميت حتى لو في المعركة يغطى بدنه كله نعم وهو عب بن عمير ما هو فإنسى شهيدا قال غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الاذخر إذن كل جسد الميت يغطى وبعض الناس يكشف الوجه في القبر وليس لذلك أصل ما يكشف وجه الميت حتى في القبر. إذا كشف ليقبله ثم يعود فيغطيه وهذا التغطية اكرام للميت في الحقيقة لأن الميت قد يبدو منه ما تنفر منه النفس مثلا فتغطيته اكرام الميت لما كان هذا القتل أول جريمة قتل وقعت من بني آدم على وجه الأرض وكان ذلك القاتل قد أخذ من ذلك الوزر العظيم وتعلم ذلك الدرس الكبير فيما يفعله لدفن أخيه وأرسل هذا الغراب ليتعلم منه ابن آدم كيف يفعل ولا مانع ان يتعلم الإنسان من الطير ومن البهائم من الحيوانات ففي عالم الحيوانات كثير مما يتعلم يستفيد منه بنو آدم يستفيدون من تدبير المعيشه عند الحيوانات فاستفاده ابن آدم من الحيوانات والبهائم وارده لان فيها تصرف الله الهمها الا يعلم من خلق اعطى كل شيء خلقه ثم هذا يعني في محافظتها على بيضها وأين تضعه وكيفية العناية باطفالها وتدبير طعامها وكيف تهاجر تهاجر من قارات طيور وترجع والحيتان والاسماك تهاجر قطعان وترجع والحمام الزاجل الذي يعرف المكان ويسافر ولا يضيع عن هذا المكان وكذلك ما تفعله النحلة في البنيان بهذا الشكل العجيب في البناء بناء الخلايا وكيف تخزن النمل اطعمتها واذا جاء الماء تخرجه تنشره إذا جاء الماء المطر خرج النمل بما ادخره ونشره للشمس لئلا يتعفن ثم يعود يعاود تخزينه مرة أخرى على أي حال في البهائم والحيوانات من التدبير والادراك وحسن التصرف ما يتعلم منه بالعالم ليش ما يتعلم حتى من الحيوانات لماذا لا يتعلم كما قال بعضهم وضعه إناء من عسل في طشت من ماء كبير حتى لا يأتيه النمل أخذ إناء العسل حتى لا يأتيه النمل وضعه في حوض من ماء كبير أو طشت من ماء كبير طشت وهذا يعوم فوق الماء جاء بعد مدة فوجد النمل على العسل فتحية قال كيف هذا كيف وصل النمل إلى هنا فنظر فإذا النمل قد سار فرق الجدار ثم على لما فلما حاذ الإناء سقط عليه إيه إن هذه المخلوقات مخلوقات فيها تصرف وتدبير وبعضها أحسن من الإنسان يعني لو طالب بعض النمل والنحل مثلا بعض الناس تجد ان هذا أحسن طريقة التدبير والمعيشه عنده أحسن وهذا أخرق سفيه لو عنده ما اشترى به مخدرات يسرق ليشتري مخدرات فلما لا يتعلم الإنسان من أن يتعلم الحيوانة يمكن أن يتعلم شيء كثيرة والهدهد يدرك الماء في باطن الأرض سليمان عليه السلام كان يستعين به واستعان به لإرسال رسالة فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه وقيل إن من عادة الغراب دفن الأشياء، فجاء غراب فدفن شيئا فتعلم منه ذلك. لما رأى هذا قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. وهذه كلمة جزع جزع وتحسر والويلة كالويل يا ويلتا يعني يا هلكتي، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. تعجب كيف لم يهتدي لما اهتدى اليه هذا الغراب؟ مع كونه أشرح منه ولقد كرمنا بني آدم اعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءه أخي فأصبح من النادمين وكان ندمه على قتله لما كابد فيه من التحير في أمره والتتلمذ على يد الغراب وكانت تلك القصة صراعا بين الحق والشر وجريمة كانت أول جريمة قتل في البشرية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 فأرضوا أهل القتيل،, أهل القتيل بمال ليسامحوا ويتنازلوا عن القاتل ماذا يكون الذي يدفع هذا المال أحيا نفسا هذه نفسا ستقتل بالقصاص فأرضى أهل القتيل وشفع عندهم فسامحوا أو تنازلوا مقابل المال الذي دفعه هذا احيا نفسا الأطباء الذين يسعفون المرضى ويضعون لهم تنفس صناعي أو صدمات كهربائية تنعش قلبه فيستمر في الحياة هذا أحياناً إذا إذا نوى وجه الله الطبيب هذا في الطوارئ فالاطباء في أقسام الطوارئ يمكن أن ندخل في الآية. ومن أحياه فكانما أحي الناس سميعا إذا واحد وجد شخص ينزف في حال سياره سيموت، فأخذه بسيارته وأسرع إلى المستشفى وتم الإنقاذ. لولا هذا بعد الله كان مات في الجريح. هذا الذي أتعب ونقل بالسيارة إلى المستشفى إيش أجره؟ ومن أحياها فكأنما احيا الناس جميعا إذن كل هؤلاء الأشخاص يدخلون في الآية امثله لما يدخل في قوله تعالى ومن أحياها فكأنما احيا الناس جميعا ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يأجره اجرا عظيما كما أنه يعاقب أول من قتل يعاقبه عقابا أليما فقد كانت تلك القصة فيها موعظة وعبرة لكل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وكانت جريمه القتل من أشنع الجرائم وهدم الكعبة وزوال الدنيا عند الله اهون من قتل المرئم مسلم معصوم الدم لا يستعف القتل، وسدت الشريعة كل الأبواب الموصلة إلى القتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشيرن أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعن الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار رواه البخاري وايضا رواه من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة العنو وكذلك فإن البغي في الأرض عقوبته عظيمة لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منه ما دك ألم تر أن البغي يصرع أهله وأن على الباغي تدور الدوائر وكذلك فإن هذه القصة يؤخذ منها شر البدعة وعظم الابتداع وأن الذي يبتدع ضلاله عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة فالويل لأئمة الشر والفساد والبغي الذين يقتلون الناس ويظلمون في الأرض بغير الحق وفي هذه القصة شناعة الحسد وما يمكن أن يؤدي إليه فإن هذا حسد أخاه كيف تقبل منه ولم يتقبل منه هو كيف تقبل من أخيه ولم يتقبل منه هو ولذلك أدى الحسد به إلى قتل أخيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين رواه الترمذي وحسنه الألباني بطرقه وكذلك فإن في هذه القصة أيضا أهمية التقرب إلى الله وأن الإنسان لو تقرب بشيء فإن عليه أن يخشى أن لا يتقبل منه وهذا معنى الآية يخصون ما آتوا وقلوبهم وجله يعني يخافون أن لا يقبل منهم وكذلك فيها منع الوصول بالأذى إلى من لا زريرة له فما هو ذنب الذي تقبل الله منه ما هو ذنب هل هذا يستحق القتل وكذلك فإن هذه القصة فيها خطورة النفس الأمارة بالسوء فطوعت له نفسه قتل أخيه كيف أن هذه النفس الأمارة بالسوء حملت صاحبها على ارتكاب هذه الجريمة وفي القصة إشارة إلى أن الناس طبائع منهم من طبعه عدواني ومنهم من طبعه مسالم هادئ، موادع. ومنهم من طبعه شرير حاقد ظالم وكذلك فإن هذه القصة تبين أنه قد يقع من أبناء الرجل الصالح من يكون صالحا ومن يكون طالحا فهذا آدم النبي التائب صار من أولاده واحد صالح تقبل الله منه واحد طالح قاتل صار من الخاسرين والنادمين وفي هذه القصة أهمية التقوى وأنها السبب لقبول الأعمال إنما يتقبل الله من المتقين فعل الواجبات وترك المحرمة وفيها أن المؤمن لا يمكن أن يقتل مؤمنا آخر إلا خطأ أما المتعمد فإنه لا يكون مؤمنا عند قتله وكذلك ففي القصة في إشارة إلى أن المجرم يعيش صراعا نفسيا وأزمة وقلقا واضطرابا وأن من جريرة الإثم وعقوبة المعصية أن توقع صاحبها في هذه الحيرة وفي هذا الشقاء النفسي وأن ينادي على نفسه بالويل ويقول يا ويلته وأن المجرم عندما يرتكب جريمته يخسر كل شيء وكذلك فإن قصه الندم وهما ندمان وهو ندمان ندم يقود للتوبة والمغفرة ونزم العاجز الفاشل الخاسر فالأول محمود والثاني مذموم وكذلك فيه أن على البشرية أن تقف أمام القتل المعتدين وأن تأخذ على أيديهم وأن القتل في سبيل الله قتل بحق قتل الأعداء وسك الدماء الذين يقفون في وجه الدين وطريقه يجب إزالتهم ولو بالقتل وأما قتل الأبرياء فحرام والكفار كثيرا ما يفعلونه بغيا وطغيانا وكذلك فإن في الآيات إشارة إلى ما يفعله اليهود وأنهم من أكثر الشعوب ممارسة للقتل والعدوان والظلم وسفك الدماء لقد جاءت هذه القصه تعليما لبني إسرائيل وكان فيها موعظه لهم لقد كان لمذهب ابني آدم الأول, لمذهب ابني آدم الأول في سن القتل آثار سيئة في البشرية، فيجب منع هذه الأمور أن تستثقل في البشر. لقد حفرت في القصة بإسرائيلية، منها تسمية الابنين هابيل وقابيل، ومنها أن الخصومة كانت على أختين، من يتزوج هذه وهذه، ومنها تعين القربان الذي قرباه، فقيل زرع وماشية، ومنها طريقة تقبل القربان وأنها نار تنزل من السماء. وتفاصيل لم ترد بها الادله الصحيحه ولذلك فنقف عندما ورد في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد